قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هَوْلًا قَارِعِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أوفسهم فأولئك الذين خسروا فاولائك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش وجعلنا لكم فيها معاش قليلا مما تشكرون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 قال فبما أقويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم ثم نأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن, أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين قَالَ فَبِمَا أَخْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ ثُمَّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَالِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْثَرَهُمْ ش مَدْحُ حُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَلَ النَّمَ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 لَمَّا دَاقَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَفَصَّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ جَنَّهُمْ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَهْكُكُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 لا علهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترون لهم إن جعل الشياطين أولياء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 وَمَنْ نَقْنَاهُ مِمَّنِ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّ عَنَّا يشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أم قد خلت من قبلكم قد خلت منه قبلكم من الجن والنس في النار كلما دخلت ما لعن تختها حتى إذا تركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم بأخرى هم فما كان لكم علينا من فضل فذوو العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بأياتنا واستكثروا عنها لَا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يدج الجمل في سم من خياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم بهذا لهم من جهنم مهادو ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تنقاض أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعل ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساه كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى, هدى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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول للرب العالمين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 ليُعذِركم ولتَتَقُوا ولعلكم تُرْحَمونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَينَهُ الَّذينَ مَعَهُ فِي الْفُلكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذينَ كَذَّبوا بِآيَاتِنَا إِلَّا هُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبِيدٍ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ دَعَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ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 فَالْكُرْرُ آنَا اللَّهُ إِنَّ عَلَىٰكُمْ تُفْنِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباء فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتهمها سميتهمها أروهم وأباكم ما نزل الله بيان سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معهم برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوت فيأخذكم عذابا أليم واذكرو إِذْ جَعَلَكُمْ فُلَفَاءاً مِنْ بَعْدِ عَادِهِ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ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 إنهم, إنهم بناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توحدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الطراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم لا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أَوَأَمِنْ أَهْلُ قُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُ لَا طُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْلَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نخص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب كافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 للناظرين. قال الناظر قال الملاء من قوم فرعون إن هذا ساحر عديب يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في مداين حاشرين يأتوك بكل ساحر عليب وجاء السحرة في الرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين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 فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدي قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا ماكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنظم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدى نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبر أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهنك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَرَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفَثْ مِنْ الثَّمَرَاتِ عَل لَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن معه أَلَا إِنَّهُمْ مَا طَاهَرُوا لله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فامسنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجْرِهِمْ بَارِقُوهُ إذَا هُمْ يَوْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فأو رفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وبغاربها وмагاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 وَاِذَا جَآءَ نَاكُم مِّن ٱلْعَوْنِ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 انظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا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 يا روس بين الرشدنا يتخذوه سبيلا، وإيا روس بين الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها ضالين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبض أعمالهم.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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا رَبُّنَا ويفلن أن مِنَ من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبنا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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهمون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهدكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فو في لنا أنت ولينا فو وأنت خير الغافرين. فَطِبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمره بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن إصرهم ويضاع عنهم إصرار والأوداء التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعثروه ونصروه والتابعون النور الذي ينزل معه والتابعون النور الذي ينزل معه دايكهم المفلحون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 وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فهم بجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام ونزلنا عليهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَأَنْطَيْنَا لَهُمْ مَسْكَنًا هَذِهِ الْقَرْيَةُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُنُ بَابَ سُجَّدٍ لَوْفِرْنَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْصِنِينَ فَمَدَّنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْنًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَصْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وإذ قالت أمّة منهم لما تعظون قوما لهم أهلكم أو معذبون عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ودع لهم يتقوون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين يلهون عن الصعود وأخذنا الذين ظلموا بعدابهم بأي سبب ما كانوا يفسقون ولم ما عتو عن ما نهوا عنه قلنا لو أن كلوا قردة خاسية وإذ تأذن ربكن إبعث عليهم إلى يوم القيامة ما يسومهم سوء العذاب إن العقاب وإن هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ الضَّالُّونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ يَسْعَى وَمَا آتَيْتُم مِّن بعدهم خلف ورث الكتاب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 أفلا تعطلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصبحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بنا شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المضطرون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعهم الشيطان فكذلهم انا من الغاوين ولوشكنا نرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وانفسهم وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل الفاولاءكه هم الفاسر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يرسعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بَلْ هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خنقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إنهم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 بعده يؤمنون من يقلل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إن قُنَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا دَاعَتُهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به لَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَى الله رَبَّنَا لَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أُنفُسَهُمْ يَوْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى النُّدَاءِ لا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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُلٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله Oh زَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَوْفُسَهُمْ يُصْرُونَ وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِنَالْبُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يُضْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَبْرِبِ الْعُرْفِ أعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان لسوء فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا ذمّسهم طائف الشيطان تذكروه تذكروه فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يحاء إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدو ورحمة وهدو ورحمة لقوم يؤمنون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَوْصِتُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتْقُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُونَ وَخِفَتُوهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله كل جديد على صفحاتنا التاليه على صفحاتنا التاليه